يذ تفضل مشكوره قلبه الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيقب أخذكم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 Yeah. yeah. وَاتَّقُلُ اللَّهُ إِلْ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 لا يبقى حاجة, حاجة. حاجة. الله, عليه. <تصفيق> <تصفيق> الله الله الله الله الله